أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك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 وألنا له الحديد أَنْ يعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريحا هدوها شهرون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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملون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 الأرض تأكل من سأته فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 سیروا فيها ليالي و ایاما آمنین فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه إِلَّا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من لا سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع الَّذينَ زعمتُم مِعَ دونِ الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير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 قُل لا تُسَألُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسَألُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَاحُ الْعَلِيٌّ قل <تصفيق> أرون يالذين ألحقت به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا فَتَن للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم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 الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل مكرو الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن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 تقربكم عند نازل الفاء إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنو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 وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَرَ مَا أَتَيْنَا هُمْ رُسُلِي فَكَذَبُوا رُسُلِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ قُل إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَة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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحيد إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وآنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب